كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كنت وعدتكم في المرة الماضية أن نتكلم عن صفة الحلم حلم الله سبحانه وتعالى لأنه جل جلاله لو لم يحلم على عبده لأخذه عند أول معصية وقد قال الله سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب فهنا يتجلى حلم الله سبحانه وتعالى وانه لا يعجل كما يعجل احدنا حيثما وجدت صفه الحلم في القرآن فاعلم أن العبد مستحق للعقوبه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 ورئاستهم هؤلاء يشعرون بحسرة كبيرة جدا لأنه كان يعني المكتب حطت بواب على المكتب من كثرة الطالبين له وكثرة المتصلين به ولا يكاد, لا يكاد يفطر ساعة من ليل أو نهار إلا في موعيده في مكالماته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 انفق عليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صباح ينشق فجره الا وينادي ملكان يقول احدهما اللهم اللهم اعط ممسكا تلف واعط منفقا خلف الذي يعطي الله عز وجل يخلف عليه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين